وبالأسحار يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آت للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء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 قال فما خطبكم أي المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك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 أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنودا فنبذناهم في اليم وهو ملين وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم مات ذرني شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم وفي ثمد إذ ديل لهم تمتروا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا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 خلقنا زوجي لعلكم تذكرون ففروا إلى إن الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصلوا به بل هم قوم طارون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرات فعل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 للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا يومهم الذي يوعدون